زَرَّ الدُّورَاتِ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ دَلَّ النَّاسِ وَأَزَلَ الْفُرْقَانِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ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 آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله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 ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله, فأخذه الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 والله يؤيد بنصره من يشاء إِنَّ في ذلك لَعِبْرَةً لأولي الْأَبْصَارِ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المطنطرة من الذهب وَالْفِضَّةِ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 توم تجري منهم تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة, من الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو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 124. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن ابتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير العباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط بالقصم الناس فبشرهم بعذاب أليم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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يغلبون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء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 ويعلم ما في السماوات وما في الْأَرْضِ والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء تود لو بَيْنَهَا بينها وبينه أمدا بَعِيدًا بعيدا الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم جنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا اِن تَوَلّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى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 وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من وبغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه ربي سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك ان الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقونا قلامهم أيهم يكفل مريم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 فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم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 من بته الفنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحقيق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عظيم بالمفسدين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 اِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تحاجون فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا من التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إلا مِنْ بعده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 صراني ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن اول الناس بذره من الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وهذا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 كتاب لما تلبسون الحق بالباقي وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا, آمنوا وَأَقْفَرُوا أَخِرَهُ لَعِلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَاةَ هُوَ الْعَلَامَةُ أَيْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَ تُمْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَوْ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 فلا من أوفى بعهده واتق فإن الله يحب المتقين إن الذين اجترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إلي يَلْقَامَتِ وَلا يُزَكِّيهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ آلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ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 ما كان لبشر أي يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عباد لي من دون الله ولكن كنوا رباني بما كن يعلمون الكتاب وبما كنتم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وأنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعدئذ؟ وإذ أخذ الله ميثاقا نبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إِصْرِي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 قل صدق الله فاتبعوا ملة, فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكت مباركا, مباركا وهدى للعالمين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 كنتم خير أمة مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن, المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضركم إلا أدا وإي يقاتلكم ويلكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة وإينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبا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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهيون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 أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يلونكم خبالا وادوا ما عاندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها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 إِنْ تمسسكم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَغُرُوكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غدوت من أَهْلِكَ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سَمِيعٌ عليم إِذْ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم, ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يمددكم ربكم بِخَمْسَةِ آلاف من الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وما جَعَلَهُ الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبركم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا فسكون قرحو، فقد مس القوم قرحو مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا، ويتخذ منكم شهدا، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا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 وما ضعفوا وما استكانوا, وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا, إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا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 124. وصرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 125. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم, والرسول يدعوكم في أخراكم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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وَمَأْوَاهُ جهنم وبئس المصير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 يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا قيل لهم تعالوا قاتلو في سبيل الله أودفعوا قالوا لو نعلم قتالا التبعناكم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 فُسِيكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صادقين وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 124. لرسول حتى يأتينا, بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين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 ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَاءَ غُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات, لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعونه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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا, وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما هي خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا